عشرة استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم لاحظ قراءة الحروف القمرية القمر الكتاب الجميع الفريق الياقوت الملعب الارنب arnab, الحساب العين الباب الكعك